العزيز العليم، الذي جعل لكم الأرض مهداً وجعل لكم فيها سبل لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماذا بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا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 وَإِنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْآ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مبين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 ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم